تصلى نارا حالية من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمر ولا يغني من جوع أجوه من يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكوام مرضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم سيطر